بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد نواصل القراءة في كتاب الكبائد لإمام الذهب رحمه الله هيثو انتهينا الى الكبيره الثالثه يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد قال كتاب رحمه الله تعالى يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْعَلَنَ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ لَا يُشْهِدُ عَلَيْهِ إِلَّا هُوَ وَيَحْشُرُ كُلَّ النَّاسِ ثُمَّ يُعْلِمُهُمُ النَّاسَ السِّرَّ وَمَا يَشِئُ مِنْهُ وَمَا يَتْلُو مِنْ التَّلَاوَةِ مِنْ شَأْنِ السِّكْرَةِ الَّتِي تُرْسِلُ اللَّيْلَ فِي نَهَرِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّهُ وَرَمَا وَمَا يُرِيدُ وَلَا يَعْلَمُ لَجَعَلَكُنَ مِنْهُمَا كَالِشَفِّنُّونَ بِهِ مِنْ نَفَرْتِ وَجُوْفِهِ إِلَى أَنِقَارُ وَلَفَتْ عَلِيْهُ مَنَسْتَرَابُ مَا لَمُنْ مِنْ آخَرَتِ مِنْ هَلَافٍ قال المصنّف رحمه الله الكبيرة الثالثة السفح ومر معنا أن أن ذكر رحمه الله الكبيرة الأولى الإشراك من الله والكبيرة الثانية قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق والكبيرة الثالثة السحر وعند مراعاة الترتيب في الأخطر فتقديم السحر أولى على القتل على قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق لأن السحر كفرٌ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 قال وما هن يا رسول الله قال الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق فالاولى تقديم السحر لانه قد في حديث كتاب السبع الموبقات ولان الساحر لا يكون ساحرا الا بالكفر بالله سبحانه وتعالى ثم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 وذكر هنا المصند ما جاء في سورة البقرة فيما يتعلق بالسخر وكفره بالله جل وعلا حيث أورد قول الله جل وعلا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وهذا الجزء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 من هذه الآية فتنة على كفر الساحة فأسار إلى قوله ولكن السياطين كفروا وقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر وقوله ولقد علموا لمن استراه ما له في الآخرة من خلاقه فهذه ثلاثة مواضع في الآية تدل على كفر الساحة وإذا تأملت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 فهذا الوجه الأول في الدلالة على كفر الساحر وبياني أن السحر لا يكون إلا بنفذ القرآن بل لا يكون إلا بامتهانه ومما يتقرب به الساحر للشيطان ليتمكن في السحر امتهان القرآن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 ونتهي الكفر عن نبي الله سليمان في هذا السياق الذي فيه ذم السحر وبيان بغلانه وفساده وتبرئته نبي الله منه بتبرئته من الكفر دليل على كفر الساحر الوجه الرابع وما ذكره المصنف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 الكفرية مدرسة, مدرسة الشياطين فهو ترميذ من الشيطان ومتفرج في مدرسته فهذا الوجه الرابع ولكن الشياطين كفروا الوجه, الوجه الخامس ما ذكره أو ما أورده المصنف وقال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول يقول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 فلا تغفر أي بتعلمي بتعلم السهل فهذا الوجه الخامس في دلالة هذا السياق على كفر السادس الوجه السادس ما أشار وأورد المصنف رحمه الله وهو قول الله تعالى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَابِهُ أي ليس له أي حق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 التي تلي هذه الآية ويقول الله تعالى المثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا فهذا دليلا على أنهم ليسوا بمؤمنين بل كفار ولوف أنهم آمنوا واتقوا يعني ولو أنهم تركوا السحر وتركوا الكفر وآمنوا بالله واتقوا الله جل وعا لما توبه من عند الله خير ف هذه وجوه صريحه في هذا السياق المبارك داله على على كفر السائل والمصنف رحمه الله صدر الكلام على هذه الكبيره ببيان كفر السائل واشار إلى بعض وجوه دلالات هذا السياق على كفر الساحر حيث أشار إلى وجوه ثلاثة والوجوه الجالة على كفر الساهر في هذا السياب سبعة من نحن كدوى أصيب من أفضل الله يدخلون بالسك ويقنونه مكرا من قطر وما يشعرون أنه الكفر السينية وعملها وهي مفت السك ومعقدان وضع عن زودته وهو سك بمحفة الزوجين اقرأتك في نوبنا عطربا وعشباب ذلك مثل هذه المجدولة الثورة شركوا ثم بين وجه من الوجوه التي يدخل بها السحر على بعض الناس فيمارسونه ويتعاطونه فقال ان خلق من الضلال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 تجد, تجد أن ميول نفسه تنازعه لغسيان كبائل وفعلها والتمادي فيها حتى إن بعضهم يغالق نفسه في هذا الباب في تهويل الأمر وتقليله فينازع أولا في هلوة كبيرة من هل صغيرة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 أنه الحرام وليس شركا وليس كفرا بالله عز وجل فيقشى هذا الأمر وكما قدمت يعني كونه يعلم أنه الحرام وأن الله عز وجل حرمه عليه هذا وحده جاذي في في, في في بعده عنه اجتنابه له قال وما يشعرون أنه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 سفة اليد أو الحركات السحرية أو الإلعاب التي التي يعتمد ببعضها على السرعة الحركة وكثير منها يعتمد على تعاطي السحر كثير منها يعتمد على تعاطي السحر مثل أن يقف أحدهم في الهواء غير ممسك بشيء أو يكون جالسا في الهواء أو يرتفع عن الأرض لذا درجه مثل متر او مثلين ويبقى مرتفعا و وهذا سحر وهذا من من من السحاطين وهي التي تقل حتى وان أقسم في المقابله معه وساله انه ليس بي ساحر لا يعطف السحر هذا كثير في الدجال لا لا لا بالناس ولا يعني كذا فهذا ولا شك أنه من السهل ورفعه هذا إنما هو من معونة الشياطين له وتعاونهم معه لاتباعه لهم وطاعته لهم وعبادته لهم من دول الله ولتقربه لهم ولهذا يحصل منه مثل هذه الأشياء وكثير من عوامل المسلمين وجمهارهم في مثل هذا الباب تنطل عليهم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 جاءت الإشارة إليه في الآية الكريمة واتبعوا ما تترس الشياطين على ملك سليمان اتباع الشيطان والتقرب إليه بأنواع القربات طاعة فيما يأمر هذا هو المدخل وقد حدثني شخص هداه الله عز وجل من من هذا الأمر وقد أوشك لأنك لديه فقال إنني أتيت سائرا وقلت له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 ولكن فالتزم بكل ما أوجهك إليه فالتزمت التزمت له بذلك يقول فقال لي تذهب إلى شاط النهر عند غروب الشمس والشمس تغرب بين قرن الشيطان ترى له هذا الوقف عند غروب الشمس وقربها من الغروب ووراقته عند عند اساطه النهر واستقبال الشمس بينك وبينه وقال ما اعطاني وذكر ان هذا الشخص الأسماء التي او الاسم الذي اعطاه اياه واسم من اسماء الشياطين قال تغرب عند الغروب إذا دنت من الغروب تبدا تنادي هذا الاسم تبدا تنادي هذا الاسم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 يقول من توفيق الله لابني ان اول طلب طلبه مني ان اقوم ب امر نساء نشاه قوية على المحافظه عليه يقول هذا من نعمه الله عليه ويحمد الله كثيرا واشكره لكل نعمه الله عليه أن أول امر طلب مني امر النساء على من صغري على نشاه قويه على المحافظه عليه فاول ما بدا ان يقاتل ترك يقول فراسا بدون تردد ولا تنافث في الصلاه لا الصلاه ما اترك يقول فصاح بصوت و... و... وذهب ساق البخر ولم اعرف يقول بعد ايام لقيت من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 المصنف رحمه الله أشار إلى الآتار أو النتائج التي قد تقع من السحر والتأكيد على أن السحر منه ما هو الحقيقة يعني ليس السحر كله الخيال منه ما هو الخيال يعني أشياء تخيلات للأبصار يضع سحرا فيجعل الأبصار تتخيل مثل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 وفي عقد المرء عن زوجته وهو وفي محبة الزوج لبرائته وفي, بغضه وفي بغضها وبغضه وأشباه ذلك وهذه كلها حقارق تنشأ عن السحر وتترطب عليه وهو ما يسمع عند أهل العلم بسحر العطف والصرف العطف قاولتي في محبة الزوج لمراه هذا سحر عطف يعني عطف الزوجين على الاخر عطف احد الزوجين على الاخر وصرف صرفا احدهما عن الاخر صرف احديهما عن عن الاخر او وضع بغضه وبغضه بين الزوجين انشاء بغضه بين الزوجين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 التي قد نزر بأب العين يضعها معاءة الكنسي ويوقيها هذا الشخص ويقول علفها أوضعها في مكان كذا ويكون الشيطان ويكون الساحر قد تقرب للشيطان في امتهان القرآن فيقع السحر. فيقع السحر فيقع السحر فهي كلمات مجهولة كلمات مجهولة وغالباً غالبا هذا نبى عليه عديد من أهل العلم غالبا السحر لا يعمل إلا في الليل في الظلام ولا يحب الساحر أن يعمل إلا, إلا في الظلام وفي الظلام وفي القباة يقوم بممارسات أشياء لا يراها من عنده وإذا كان عمل عمل السحر في النهار فإنه يعمله في غربة غير مبئة يغيب الضرير مضيع في, في الخبال وزياده في الظلمه في الرياض ياتي باسقه وابكره ويعج المكان بالدخان والبخور وبالدخان والبخور وفي الظلام خير وسط الدخان وفي هذه العتمه يعمل اعماله السريه ويقوم بالتقربات للشياطين ويقوم بامتهان للقران ويقوم بوضع هذا عليه بأمور ربما لو راها بعض من اتاه ممن عند سي من الإيمان لنفط وفر ولكن غالبا غالبا السحر لا يكون الا ارك في الليله في, الليلة في أو في النهار في غرفة مغلمة ومع أذكنة وجو معجن وفيه يتم تعاطي السحر قال أكثرها شرك وغلال يعني الكلمات التي يقولها الساحر وقول أكثرها شرك وغلال لأن بعض ما يقولها الساحر أو ما يأتي به الساحر آيات لكن لا يأتي بها وولا يقرأ مقابع من, من الآيات على وجه التعبد لله والتقرب إليه بكلاوة كلامه وطلب الشفاء منه لا يأتي بالآيات بنية امتهانها ومسيها بالباطل ويكتب الآيات بيده على الأوراق ليس تقربا إلى الله بذلك وإن وإنما بإرادة امتهان الشي... القرآن تقربا بذلك للشيطان نعم وحد الساحر للقتل لأنه كفر بالله تعالى وطار عليكم قال النبي يوسف الله عليه وسلم يبتنف السبعة وطار فذكر منه السحر فذلك في العبد ربنا والآية كنت فيما يحصل فيه الناوانا الآخر قال وحد الساحر القتل قال وحد الساحر القتل أي غربة بالصير كما سيأتي فيما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حد الساهري ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف فهذا حده سأتي معنا بعض الآثار عن الصحابة في قتل الساهر وأنه يقتل مجرد أن يقض عليه متلبسا بالسحر متعاطيا له يقتل مباشرة بدون استتابة بدون استتابة لا, لا, لا يعرض عليها أن يتوب فإن تاب وإن تاب لم يقتل وإن لم يتب قتل يقتل مباشرة دون استتابة وهذا معنى قول أهل العلم الساحر السحر يقتل ولا يستتاب وهو معنى قولهم أن الساحب لا توبة له الساحب لا توبة له وليس معنى الساحب لا توبة له أي أنه لو تاب بينهم وبين الله توبة صادقة لا يقبل الله, الله توبة ليس هذا المرات فالله عز وجل يقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه ومهما بلر جرمه لكن قولهم لا توبة لك؟ أي بينه وبين الناس لا يقبلون منه توبة لا يقبلون من منه توبة إذا طبض وقال إني تالب أو توب في الله فيضرب السيد وتفصل يفسد أسه عن بذنه وإن كان صادق في, في التوبة يتوب الله عليه يتوب الله عليه لكن لا تقبل له توبة عند الناس إذا, إذا ضبطا يعمل هذا العمل لا تقبل له توبة قال وحد الساحري قتل لأنه كفر بالله أوضار على الكفر قوله أوضار على الكفر لأنه يفتاج لها لأن الأمر واضح والأدلة التي ذكرها هو الله وقال صريحة واضحة الدلالة على الكفر الساحر وأن الساحر لا يتعلم السحر إلا بالكبر واتباع الشياطين فالساحر يقتل لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى وهو بسحر مرتد عن الإسلام وخارجه عن الملة مبدل للدين قد كفر بالله جل وعلا وعبد الشياطين وأطاعهم من دون الله جل وعلا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 على السرك مع أنه سرك وكبر لأنه قد يعطف على السيء بعض أفراضي تأكيدا عليه يعني قد يعطف الخاص على العالم قد يعطف على السيء بعض أفراضه فالسحر هو من الكبر وهو من السرك لله جل وعلا قال فليتقل عبد ربه ولا يدقن فيما يخسر به الدنيا والآخرة هولا ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والاخره هذا فيه ان الانسان بالسحر يبيع دينه وببلاهه من الساتر يقول بايع فيخسر الدنيا والاخره وهذه الحقيقه الساخر من ادل الناس واحقرهم في الدنيا واقدرهم و... و... فيتواجد دائما حملا في موحش في الظلمه في القادورات مع القادورات في قدارة في في شخص في هيئه في مكانه في موقعه وهذه خساره له في الدنيا انما في الاخره كما قال الله سبحانه وتعالى ما له في الاخره من خلاء اي ما له من حظ فالساحر خسر الدنيا والآخرة خسر دنيا والأقرار لم يحصل بسحر إلى الدنيا ولم يحصل الآخرة فهو باع دينه بالسحر وكذلك من يأتيه كذلك من يأتيه هو باع, باع دينه بالسحر باع دينه بالسحر فالساحر باع لدينه ويوجد رسالة صريرة الحجر كبيرة الفائدة بعنوان بائع وما مطبوعة ومتداولة لقضيلة الشيخ الدمعسن القاسم إمام المسجد النبوي حقيقة رسالة قيمة جدا بهذا العنوان بائع دينه وعنوانهم مثل ما عندنا هنا في قول الإمام الذهبي ولا يدخل فيما يخسر به ويخسر به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 ولا الحلم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة ويحل السحر المسلوب فقال هي من عمل الشيطان وقوله عليه صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان أي حل بسحر آخر وبالذهاب للسحرة فهذا من عمل الشيطان أما حل السحر للقرآن والرقية المشروعة فهذا أمر يهدب واو واو ويسرع وقد قدرها جبريل النبي عليه الصلاه والسلام لما سحر على بسم الله يعقيك من كل شر ويديكم كل شيطان وحاسد الله يشفيك بسم الله اعقيك فيرقى بهذا وبالقران وبالمعوذتين وبالاذكار المشروعه كل ذلك يقال ووضع ما يسرع اما ان يؤتى يستعاذ من حل السحر فهذا لا يكذب ولا ولا يحل السحر الا الساحر هذا معنى قول السلف لا يحل السحر الا الساحر فلا فلا يجوز ان يؤتى اما حله بالقران و و و والدعوات ما استنار والالتجاء الله سبحانه وتعالى فهذا لا بست به وان اجتيال الساحر فلا يحل ومن ذهب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 فكان سيكون راجيا الى الود يقصد شيئا يسير أو يسرا او ضربا يسرا الله عز وجل او يصبر على المرض مستسفا راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى كيكون كفارة لل ف فلا يقنع بذلك ويذهب الى الساحر ويضيع دينه عند لا لعلاج أو نه من, من, من هذا المرض وهذه العلله التي اصابتها فعلى كل حالتي حال ان الساحر لا يحل حتى وينقص وحتى بذلك حل الصفه عن المسحور وارغب انه يجوز كيان الساحر لحمل السحر هذا إضافة لما فيه من شر وبلاء هو في الحقيقة فيه قرار لوجود السحرة اقرار لوجود السحرة والاقرار للذهاب إليه بين الوادب الشرعي والمضروب من المسلم أنه إذا علم بالسحر وبوجوده أن يبلغ عنه وأن ينصل أمره إلى من بيده ولئة الأمر تخلص المسلمين من شرعه لا أنه يقال إنهب ليه ولا أن يحذر الناس للذهاب إليه بحجة أو بعلة حل السحر ويأوى عن كفلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مقال في حد الساحب يطلقه بسيط الصبيح أنه يطلقه قال ابن قبل المنصور بن كل شاهد وشاحره ثم اورد ما ما يدل على هذا الحكم الذي ذكرته وان حد الساهر قتل فاورد هذا الحديث وقال الصحيح له من قول جند وقد صح عن جند قتل الساحر وايضا عن عمر كما أشار إلى هذا المصنف أنه كتب قبل موتي بسنة أن كل ساحر وساحرة وكذلك الصحة عن حقصة رضي الله عنها أنها امرت بقتل ساحرة سحرتها وجميع هذه الآثار أوردها الإمام شيخ الإسلام محمد عدوهاب رحمه الله في كتابة التوحيد باب ما جاء في السحر على من الله عليه وسلم على على قال ثلاثه لا يدخلون الجنه لا يدخلون الجنه وذكرهم مدمن خمر وقاطع رحم وهاتان كبيرتان من الكبائر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 و... و... أما هب من الخمر وقاطع رحمة هذه من الكبان أما تصديق السهر فهو كفر بالله عز وجل نعم وعن في مشعورة رضي الله تعالى عنه مرضوعة الرضا والسماء والثولة والشهر هو أفع سنواء وداول نعم ثولة نوح من السهر وهو تحبيب المرأة إلى الزور سليمة خاضة العين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 وايضا السماء قد يكتب ايات قد يكتب قد يكتب ايه الكرسي كامله او سوره الاخلاص كامله لكن فوقها وتحتها وفي وسطها اسماء الشياطين وحروف وسربان وكل ذلك قصد به التقرض بالشيطان بامتهان القرآن الكريم وايضا الطول فاتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا شر الرقع والمراد بالرقى أي الرقى المعمودة عند المشركين الرقى المعمودة عند المشركين قال ابتولى نوع من السحر قالوا في تعريف ابتولى إن إن سي إنه سيزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها ويحبب ويحب الزوجين كل منهما إلى الآخر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 وعلم أنك كبير من ماذا يتباعك لما عملتكم عند الأصل يجعل خلق كبير من قمة وما ترون في الرديم ولا البعيد فهذه الموضوع مني التفسير للمغير العالمي أنه يشبه إلى على الجنة فلينفق فيه وتعلمه مما علمه الله ولا شيئا إذا كان قريب العالم في الجاهلية قد شأت ببلاد الكفل وهو شرع وطولك إلى أراضي السلام وطولك كافر وبتنين لا يأتف بالعراضي أشتراكم أمير وطولك دائرة مجمدة ولا فر بالجأة لأحنا نتعرف إنهم دائرة وفي الشمال فيه أي تفنب بالأراضي حتى أضطينا معنا الشمال فيه بعد أيام ولياله فجينا من أجل وما قد يوصلي قد لا يوصلي يعلم كان انتهاه حجر مع الصوري كان استاذ طبيب لنا فان كان الشارع يكتب من اين جاءت المسيره هذه على الشريعه الاسلاميه والكفاءه والواجبات وايماننا فان عرف هذا من بطاقات المسائل وحجره منه وقال كان تراث وحق فهو سريع من هناك ماذا ينظر للعب أن ينكد الله تعالى على الآفية فيمجي له مضبط لقوم بما سألها ما يجب عليه لأن هذا ما ترى في رأسه ولا استشعر أن يصرها لمن يعلمه ما يجب عليه وماذا الله له نورا كما له من نور فلا يتم أحد إلا بعد العلم وباقى قيادة فجة عليه والله نضيكم بالإبادة والرؤولكم بإنه عبد الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعد رسوله فبتع سابق الصحابة بالهبشة ويمسي الله هو على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من تهليمه بعد أشهر فمن في تلك الأشهر فأعدوكم بالجن حتى يتواهم النص فكذا يقول بالجنب يقولكم من لم يعلم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 فيعرف الموقفات ويعرف الكبار ويعرف أكتان الإسلام ويعرف فرائض الدين ويكون سريع وقد تحصل لبعض هؤلاء في فترة سريعة يعني نحن رأينا حتى بعضهم يعني من جاء ودرس هنا في, في, في, في المدينة بعضهم نسأل أن يقول له في الإسلام ثلاث سنوات لكن إذا رأيت معلوماته وعلمه بالنصوص وعلمه بالأدلة تجد أحيانا أفضل من كثير من من نشأه في الإسلام فهذه منة الله عليه وهذه منة الله عليه ويقول الذهبي هذا نادر لكن الغالب الأعم أن, أن, أن مراحل معرفته بالدين وعلمه به تأتي في, في زمن طويل في زمن طويل إذا يريد الفضل الفاتح يحتاج شهور حتى يتمكن من وإذا أراد أن يعلم فرائض الإسلام أيضا يحتاج إلى وقت فأمثال هؤلاء مثل هذه المرحلة التي مرحلة انتقال من الكبر إلى الإسلام وتعلمهم أعمال, أعمال الإسلام بخطوات يُعذر حتى المسألة التي أشار إليها قال فإن قيل لماذا يسأل هذه المراحلة الآن هو يخطوها في تعلم الإسلام دار في خلده آآ آآ آآ آآ أن, أن هذا الأمر مثلا محرم وأن يحتاج أن يعرف قد يكون ما دار في خلده مثل هذا الأمر فالشهد أن المسألة فيها تفصيل لكن شخص يعني نشر في ديار الإسلام في وسط العلماء وفي معقل الإيمان والعلم شائع والخير منتشر وحجة الله قائمة فمثل هذا ما يعذر مثل هذا ما يعذر فالمسألة يفرض بين المثال الذي ذكره رحمه الله وبين من نشى في الإسلام وديار المسلمين وبين العلماء والكتب منتشرة والعلم المشتهر ووسائلها تعددت فالحجة فالحجة عليه قائمة لذلك نعم الكبير بالرابعين ترك الصلاة قال الله تعالى خلف من بلدين الله الصلاة والتبعوا السحوات فشوف يلقون من يفيدها ثم نعم ثم قال المصنف رحمه الله الكبيرة الرابعين ترك الصلاة والصلاة عماد الدين الصلاة عماد الدين وهي أعظم بعد السهادتي وهي أحد, أحد مباني الإسلام العظام ترك الصلاة كبيرة من كبائل الذنوب وموبقة من الموبقات بل إن تركها كفر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 العظيمة. ومن يترك الصلاة من يترك الصلاة هو على حالتين إما أن يتركها جاحداً لوجوبها وجاحداً لفرضيتها وأنها قريضة من فرائض الإسلام هذا كافر باتفاق أهل العلم من ترك الصلاة جاحداً لها فهذا كافر باتفاقه اهل العلم والحاله أن يترك الصلاه ليس ساهلا بل هو على علم بانها فريضه وانها واجبه وان الله عز وجل يعاقبه على الترك ولكنه يتركها تهاونا يتعمد تركها تهاونا واتباعا لاهوائه فهذا في خلاف في كونه كافر والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كاثر للأدلة الواضحة الصريحة في ذلك قد تقساق المصنف جملة منها تأتي معنا قال, قال الله تعالى فخلف من بعد خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تابع هذه الايه فيها أن تارك الصلاه يلقى يوم القيامه غي قيل انه واجد في في جهنم نعم وهذا ايضا في التهديد لان تارك الصلاه والساني عنها بان له ويل انه العذاب الشديد وقيل هو واجد في في نار جهنم نعم. فالتاه الذين ذكرتكم بالصلات وهذا فيه ان اهل النار عندما يسالون ما الذي ادخلكم النار ما الذي سلكتم فيها ووصلكم اليها فيكون في اول اجاباتهم ترك الصلاه قالوا لم نكن من المصلين قال قول الله عليه وسلم الذي بيننا وبينكم الصلاه من تركها تركتم وهذا فيه أن الصلاة عهد على المؤمن يجب أن يوفي به المحافظة عليه وأن يلتزم به وأن لا يتركه وفي الحديث التنصيف على ان تارك الصلاة كاته وطعا صلى الله عليه وسلم أن تهدف صلاة العصر حدث عنه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 وعن الله عليه وسلم ان ترك الصلاه تعمدا من مهمه على دينك ولا تري وهذا الحديث ايضا من الادله على كفر تارك الصلاه قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمه من ذمة الله اي امانه وعهده للمحافظ على دينه بالحفظ والعون نعم بالحفظ والعون فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه دمة الله وهذا من الأذلة على كفر ذلك الصلاة لأنه لو كان باقيا على إسلامه لا كان له ذمه الإسلام فكان له ذمه الإسلام فكان حب الله وكلاءته ورعايته بما عنده من الاسلام لكن برئت منه ذمه الله اي ليس له هذه هذه التي من الله عز وجل تفضلا وتكرما على عباده المسلمين قال العمر الرضي الله تعالى عنه فما من يومنا أن في آنة الإسلام أن وهذا فيها أيضا دلالا على كفر تاريخ الصلاة وأنه لا حظ في الإسلام وقال الله من المنفعي يترك الصلاة وقفت وقال أيها البياني في ذلك نعم <تصفيق> قال والذي قال والذي في ذلك الشكين اني ما اريد كان اشهد رسول الله صلى لا يرفع شيئا من الاعمال تقول صلوه غير في المسجد فاضربوا يديه دون وهذه بعض الاثار عن السلف في كفر تارك الصلاة وأن هذا الحكم شائع بين الصحابة ومشهر بينهم كانوا لا يرون شيء من الأعمال تركوا كفرا غير الصلاة نعم وقال ابن عزم لا ينفذات الشرك أعظم من ذو في الصلاة حتى يخرج وقتل المؤمن جريح ورواه النام على أفضار القتالة يعني كلام بن حزم هذا ممكن أيضا نأخذ من الفائدة في مسألة الترتيب وإن كان الذابي لم يلتزم فيما يظهر في قضية ترتيب الكفاءة ترك الصلاة مقدم على قتل النفس نعم ورواه النام على أفضار القتالة عن الحزم عن قضية القبيل ستقال ورواه حتى الذي ينهر رسول الله تعالى عن المباد قال رسول الله عليه وسلم أوليان ما عشت فيه لحظة قيامة من عمله صلاته فإن صلعت فقد أبنك وأنجح وإن فسدت فقد صعب وخسر حسنهم في المليك وهذا يبين لنا مكانة الصلاة في الدين ومنزلتها وأنها أول الأعمال التي حاصب عليها يوم القيامة وايضا في فائده ان الصلاه اصلات الصلاح صلاح صلاح للعمل وفساد وفساد للعمل إذا صلحت قد اتمح وانجح واذا فسدت هذا وقصد هذا ليها مكانه الصلاه من من الدين وانها اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه وقوله اول ما يحاسب عليه اي من حقوق الله وكما ما افترض على عباده أما فيما يتعلق في حقوق العباد فقد مر معنا الحديث أول ما يقضى بين الخلال في يوم القيامة في الدماء فهناك فيما يتعلق بحقوق العباد وهناك فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل مقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمدت الناس حتى يشعر أن لا الله وإن محمد رسول الله ويبطلوا الصلاة ويبطلوا الزكاة فإذا فعل ذلك عصروا مني دمائهم وأموالهم بالذلك حق الإسلام وحسالكم على الله ومتبقوا عليكم وعنبي الشيء من هذا رجل الله قال يا رسول الله اتقنا فقال ويا إياه رسول الله أول أن أبتك الله ان يقولون قد قعدوا على الصلاه فقال لا علمه ان يكون يصلي هذا هو الشاهد من الحديث وفي توضيح لما سبق في الحديث الاول فقد برئت منه ذمه الله من لا يصلي اما الذي يصلي فهو في ذمه, في ذمة الله من صلى الفجر في جماعه وفي ذمه الله فلا يكثرنكم الله من ذنبته بشيء فالذي يصلي فهو في ذمة الله والذي لا يصلي برئت منه ذمة الله ولهذا قال هنا النبي... النبي صلى الله عليه وسلم لا لعلّه لصلي فالذي يصلي هو في ذمة الله وروا في المشهد الحديث عن الله وعين رضي الله تعالى عزمان <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا من أعدو على صلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاح وكان مع قارون وفدعون ورهانا وأبيض من خلف وأبيض من خلف ليس إنسان مبليه. ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد والحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص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 أي أنه يحشر يوم قيامه إذا لم يكن محافظاً على الصلاة مع صناديد الكبر وأعمدة الباطن ورؤوس الضلال يحشر معنا فقوله من حافظ علينا كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةاً نوراً أي في ضريبة وفي سيلة فالصلاة هو نور تضيع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 وبرهان ونجات يوم القيامة ونجات يوم القيامة أي من عذاب الله تبارك وتعالى الصلاة نجات ومن لم يفارض عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات يوم القيامة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات يوم القيامة ثم إنه يحشر مع خنادين الكبر خارون فرعون هامان عبيright Onts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 كان قومه باول ومن هم يشغل عن الصلاه مثلا وزاره وما الى ذلك ومع هارون مع نعم مع هامان وهكذا ففما الشواغل عن الصلوات قد تكون الرئاسه قد تكون الزعامه قد تكون امور واو كان ففتركه الصلاه سبيل لان يحشر الانسان مع هؤلاء وأن يكون لا, لا, لا, لا نجاة له يوم القيامة وهذا الحديث اسناده وحسن كما بيّن ذلك سماحة الشيخ ابن العزيز بن باس رحمه الله في مواضع من كتبه ومنها مجموعة, مجموعة فتوى صالة وكألك المخصوص تشعر بكفر تارك الصلاة قوله رحمه الله هذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة نعم بعضها شانه كذلك يشعر بكفر تارك الصلاة وليس صريحا لكن فيها ما هو أدلة واضحة وصريحة فقوله تشعر هذا بعضها أما عدل منها فهو واضح ووصلين لأن تارك الصلاة كافر ومن الضحينا قوله عليه الصلاة والسلام بين العبدي وبين الشرك ترك الصلاة وغيره مما مر معنا والصالح نبي صلى الله عليه وسلم ما من العبد ليشرف أن لا إله إلا الله وأن محمد الحفظ هو رسوله الله ورحمه الله عليه ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث والسنة يبسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا فهذا الحديث يوضحه الحديث الذي قبله أمرت أن أقاتل الناس وقد أورد المصنّق أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد قصت الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأمارهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله كذلك الأحاديث التي مرت معنا مصابحة لكفر ذلك الصلاة تأخذ الصلاة عمرتها صاحب كبيرا وتارفتها بالكلية يعني صلاة باردا تمام سنة وزرع الترف كل, كل صلاة وتفتقه ما كبيرا فإنك على ذلك مرات فهو من أهل الكبار إلا أن يتوقف فإن لازم ترك الصلاة كما من الأسرين الأشرياء هذه المحاولة من المصنف رحمه الله في لتقريب هذا الأمر وتوضيح حكم تلك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها فهذه المحاولة ولكن الأوضح مثل ما مر معنا في الدلائل الراضحة المصرحة لكفر تلك الصلاة وحتى أيضا من يتعمد تأخيرها خلافاً لما أمر الله عز وجل به عند الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوفاً الذي يتعمد لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس الذي يتعمد أن يوقف منفه الساعة على الدوام الوظيف الساعة السابعة صباحاً فيستيقض في هذا الوقف ويصلي فأنتمه ما يتعلق بدنيا لا يكلمه ويرضى وقته تماما وما يتعلق بحق سيدي وربي ومولى لا لا يبالي به ويتعمد التاخير الوظيفه قد طلب عليه في في هي سيرته الوظيفيه أنه تأخر عن الدوام دقيقه وألوى الصلاة الذي يحق الله تبارك وتعالى على عباده فعندما ينام في الثانية والواحدة ليلة يضع المنبع على السابع الصباح يعني بعد قلوع وقت الصلاة هذا تعمد لثلاث الذي يضع المنبع على, على, على, على, على, على, على وقت الصلاة ويفق الرأسه وهو خليص هذا أمر آخر مع أنه إذا كان مستديما لهذا الأمر فهو على قبر عظيم ويغشى أن يكون من المتهاولين في أمر الصلاة ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله الكلام على كبيرة أخرى فالكبير الضرمان يستمر السجاد الله تعالى ووحيد المسيطين الذين لا يبقون السجاد وهم جبارة وهم جابعون ثم ذكر هذه الكبيره الخامسه وهي منع الزكاه والزكاه قرينه كتاب الله قرينه الصلاه في كتاب الله عز وجل فلا تذكر الصلاه في القران الا وتذكر الزكاه مقرونه بها فالزكاه ركن من اركان الإسلام احد مباني كما قال عليه الصلاه والسلام بني الإسلام على خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه و و هي حق في, في, في المال في مال الاغنياء جعل الله عز وجل حقا في في اموالهم حقا معينا ومحددا فالسريعه في, في, في, في انواع الاموال الزكويه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 في حديث معاذ عندما بعته إلى اليمن قال فإنهم أقاموها أي الصلاة فأعلموا من الله ترضى عليهم زكاة توقع من فقرائهم ومن الأغنياء المترد على فقرائهم والزكاة لا توقع من كل أحد وإنما توقع من الأغنية الذي عنده مال بلغ النصاب فيوقع من زكاة توقع للفقراء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 كثير من انفصال السيئة وافتلالة القبيحة فديها ثمار وآثار كبيرة لا حد لها وهي من فرائض الإسلام وأخذ يسوك المصنف رحمه الله بعض الأدلة على وجوب الزكاة وقضيتها فأورد قول الله عز وجل وإذن المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون لا يأتون الزكاة قيل المراد به الزكاة المفروضة الذي هي حق في المال وقيل لا يأتون الزكاة إلا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا ومنه قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر أصن ربه فصلنا وقولها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها زكاها بالتوحيد والإيمان ودساها غمسها ففي الكفر والعصيان وقال تعالى والذين يتبعون ما تشتهيه ولا يحصلون عند الشقيم بالله شيئا من عذاب ذلك يوم لا ينفع الهيئه من تقواه انتفاعهم ولا صلوهم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 يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. نحن. نحن. نحن. بما كنتم تكنزون الآية. نحن. او لم فذوق الفذوق بما كنتم تكنزون وقال ان الذين يصممون نارهم مرسلن ما من صاحبين بين ولا فري ولا رجل لا يقضي شكته الا متكلم يوم القيامه لقاء السلطه سوف يكون مقرونه وسوف يكون لما من الحديث الله عادت عليه أولانا سيقضى الناس وما الاجتة وما الاجتة وما الاجتة وما الاجتة وما في, في, في يوم كان مقداره ومسينا أثناء ومن وصبيره إما إلى جنة وإما إلى نار وما يحصب في كنزة يحفي سكاته إذا متل يوم الميام مثلا مثلا يوم في اجتاء أفرع ثم أورد المصنف هذا الحديث هو في الصحيحين والسياقه الأطول من هنا والمصنف رحمه الله اختصر الحديث وفيه عقوبة تارف الزكاة يوم القيامة وأن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاة أن يبطح يوم القيامة يصدح مطروحاً على الأرض بقاعم فرقر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 يحمى عليها دنان جهنم وذكوى بها الجباه والجنوب والضغور قال يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أي وهذا فيه شاهد لما في شاهد لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة من طاهب المعالج تارج البلائق توروكم إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فالصحيح في معنى الآية من الأخوال التي تقيلت أنه يوم القيامة ومما يشهد لهذا هذا الحديث الصحيحي قال في يوم كان حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى صبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا فيه إذا كان عدل دفع الإزلقات عن شحح في نفسه وعن تقصير أنه مرتكب لكبيرة كبيرة من الكبار وعظيما من عضائم الذنوب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 من من المله لا سبيل له يوم قيامته الا إلى النار لا سبيل له الى الجنه وقال الله الله صلى الله لقاتلتهم لكا على منعه نعم وهذا فيه مانع الزكاه اذا انتنع إذا, اذا امتنع الانسان عن زكاه ماله ولم يقبل دفع ماله لذا لجباث الزكاه لدينا يوضحه مال الامر للجبايات ما تنع ف فالحكم ان اذا امتنع يلزمه ينزل بيدفعها وان قاتها لانتنع وقاتها يقاتل الانقادله في انتنائه يقاتل ولو قتل قال اللهم السال ولا يشمل من الذين يقتلون بغير دم ولا من قتل بقدره خير الدرون سيطور ربنا ما تأخذ بك يوم الزيانة السماوات والأرض من الله ومشاهد رحمة الله خطير نلاحق في, في, في جميع هذه المنصوص اللي مرت في عقوبة تارك الزكاة أن كلها تعليم له بماله فكان يجمع المال ويعده متع ويتمتع به ولا يؤدي حقه ف ف فتكون عقوبته بهذا المال الذي جمعه واستكثر منه وأخذ يتمتع به دون أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه الذي جعله للفقراء والمحتاجين فتكون عقوبته بهذا المال نعم وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه المنقى الزكاة قال من فنحن فإن أعلمون وسط رأي اسنتم من اسماء رقبله فجاء ابو داوود والنسائي في مثل هذه الحديثيه من عن الحديث ابي عن البخاري هذا وغيرهما فيه ما يتعلق بمنع بمن الزكاه فيما يتعلق بمنع من الزكاه يعني طلب منه الزكاه فامتنع يقول عليه الصلاة والسلام من منعها فإن آخذوه آخذوها وشفر إبل يعني هذه عقوبة له للامتناع عقوبة له للامتناع أن يؤخذ منه الزكاة وإضافة إلى ذلك يؤخذ نصف الإبل يؤخذ منه نصف إبلي هذه عقوبة له قال عزمة من عزمات ربنا أي حكم وعزمات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 ان الحرث الزكاة واضافه الى ذلك يؤخذ منه نص ماله تعزيرا له وعقوبه لا افتناء ومن اهل العلم قالوا ان ان هذا الحكم منسوخ والله اعلم عن ابي بكر كثير قال حدثني علم العبيدي ان امام اخبره لو سمع هذا العلماء يقولون <تصفيق> يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أميرهم في السلق المسلق ويمترض بذلك حتى الله بمالك وقفيرهم بطول وهذا فيه هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون النار وهم من أوائل الداخلين امير مسلط يعني فيه تجبر وتسلق وضغيان وتعدي على على رعيته والحاق للمشاقة والأذى بهم والثاني هو الشاهد ذو ثروة لا يؤدي حق الله فيه ذو ثروة يعني ذو مال ولا يؤدي حق الله فيه أن لا يخرج الزكاة المفروضة والزكاة حق لله سبحانه وتعالى في المال جعله للمشاقة للأصنات التي بيناها سبحانه وتعالى في كتابه فذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله قال هو فخور قال هو فخور يعني قوله فقير فخور مثل قولة الحديث الآخر عائل مستكبر يعني فقير ولا مال عنده وعنده في حاجة وفي عوز وفي الوقت نفسه عنده كبر وفي الوقت نفسه عنده كبر وتعالي على الناس وهذا, في وهذا يعني يقول في أهل العلم توجد الخصلة الثميلة من غير وجود الباعث لها والمحر يعني الغني أو الثري إذا تكبر يقال الكبر دخل عليه من الباعث وهو المال أو الثراء او مثلا الرئاسه والزعامه فدخلت عليه من هذا اما شخص ففقير وفي عوز وفي حاجه ويتكبر ففالبائت عن كبر غير غير غير موجود اذا ما الذي جعل يتكبر فساد عظيم في نفسه فساد عظيم في نفسه ولهذا كانت عقوبته ابلى من غيره مثل هذا اسيمط الزادي الشيخ الكبير إذا زنى الشاب إذا زنى من البواعية عليه قوة الشهوة التي التي لكن الشيخ الكبير المسلم الشهوة عنده ضردة وليس عنده قوة فإذا زنى يكون زناه ليس محركا له شهوة ثارة وإنما فساج عريض فيه ولهذا كان مثل هذا عقوبة أبلغ وفي هذا أيضا أن الذنب يتضاعف بسبب ما يحتف به كما سبق الإشارة إلى ذلك وسيأتي أيضا التنبيه عليه فما يحتف به إما من وقت أو من حال الشخص أو من مكانه أو غير ذلك فقال هنا وثقير فخور يعني فخور متعالي ومتكبر ويرى نفسه ويتعالى على الآخرين وهذه من أفغض الخصار وأشنعيها نعم إن الله لا يحب كل مختار فخور هو الشريف الممير وعنا في <تصفيق> إسحاب عنا في الأنوص من عبد الله بالبال وفهتم بالصلاة والذكاء فمن لم من قوله بمسؤولك نعم يعني هذا فيه مكانة الزكاة من الصلاة وهي كما مر معنا قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا نعم الكبير الأستاذ جاء عبوظ الرائدين قال الله تعالى وفضى أخوك ألا تحوذ الله إله وبالوه من إمسانا لا يكون له يا قوم ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيره وهي كبيرة تتعلق بحقوق العباد ما سبق يتعلق ب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 فبدأ بحق الوالدين بدا بحق الوالدين وهذا فيه وهذا فيه نفث انتباه الى انهم هما احق الناس بالبر قول النبي صلى الله عليه وسلم او اباك ثم اباك ثم خات ثم اجناك اجاك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 قد شق هذا الحق وقضعه الذي هو حق عظيم للوالدين شقه وقطعه ولهذا سمري من لا يبرع والدين ولا يقوم بحقهما عاقا لأنه قضع وشق هذا الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى للوالدين جزاء إحسانهما ومعروفهما وجميلهما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 أن يتصور الإنسان نفسه أنه هو الوالد أو يتصور أنه هو الوالدة ويتذكر ماذا قدم لهذا الولد فيستحظر ماذا قدمت الوالدة لهذا الولد فيتذكر الحمل وأتعابه والوضع وسدته والرضاعة ومكابلتها والرعاة الآخر يتذكر هذه الضمور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 تحب أن يؤتى إليك فهذا هو حسن البر وحسن المعاملة أن تأتي للوالدين الشيء الذي أنت تحب أن يؤتى إليك لو كنت والدا فلو كنت في مقامهم ماذا تريد من نفسك هل تريد من نفسك أن تربي ولدك وتحسن رعايته وتحسن إطعامه والإنفاق عليه وايضا الأم والشدة التي كانت منها والمعاناة القويرة في الحمل 9 أشهر في حمل الجنين في بطنها في قيامها في قعودها في نومها مكابدة ما يعلمها إلا الله ثم الوضع وشدده ثم الرضاعة ثم السهر الليل حتى إن ابنها يمرض وتتمنى لو كان المرض فيها وليس به فيه ثم يكبر الابن وينسى هذا المعروفة كله وينسى هذا الإحسان فالشاهد ان بني الوالدين يكون باستحمار هذا الأمر وتأملوا هذا المعنى الذي أشير إليه في وصية الوصية التي جاءت في السياق وصية لقمان بابنه في سورة لقمان قال الله تعالى وصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهنا على وهنا وفي صالة في عامين أن يذكر لي ولوالدي وفي الآية الأخرى حملته أمه قرها ووضعته قرها فهذه الأمور تعين على البر ولهذا يبكر الله بها في القرآن هذه هذه الأمور استحضارها وتذكرها يعين على البر والغفلة عنها توقع في العقوب لكن إذا استحضرها وأوردها على ذهني لو تجلس قليلا مع نفسك وتستحبر ما كان من معاناة لوالدك من والدتك على وجه النصوص ومن الوالد والتعب السديد الذي كان وتفكر قليلا في الحمل ما هو في الوضع ما هو في الرضاعة ما هي من قذائها تعطيك ومن طعامها تطعمك في وأنت في رحيمها وبعد أن ولدت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 فعلى تجربه هو أراد أن, أن يستفيد منها قال أنا يوم من الأيام أردت حقيقة أن, أه أن, أه أن أستحبر وأعرف ماذا قدمت لي الوالدة في الصقر أردت أن أستحبر يقول أنا في غفلة عن, عن, عن, عن, عن, عن هذا يقول فأردت أن أستحبر ماذا قدمت لي والدتي في الصقر من معه يقول فيوم في من الأيام من الصباح من الفجر قلت لزوجتي ولدي وكان عمرها سنة تقريبا كل أو سنتين قال كل الأمور تتعلق به عندي أنا الذي ساق بها لا تفعلي معه أي شيء يقول الله عانيت معاناتي وتعب تعب شديد في ذلك اليوم يعني في, في تنظيف الوسقى الذي يخرج منه في الرذاء في, في تسكيته إذا بكى في تنظيف ال ال يقول عانيت معاناتي في, في ذلك اليوم ودخل لي وحس بمعروف قدمني في, في الصغار نسيت في كبري وانشغالي بأموره الحياة نسيته نسيته تماما لكن يقول قل بهذا العمل أريد تذكر ولو لم يعمل إنسان هذا الأمر يقرأ القرآن يقرأ القرآن يقرأ ما رصده الله إليه في مثل هذه الآيات حملته أمه وهنا على وهن كرها حملته كرهن ووضعته كرهن وفصال يقرى هذه الأمور ويقرى هذه المعالي هي التي تحرك في قلب البر وإذا نسيها نسيها البر أيضا يحرك في القلب البر أمر جاء أيضا في, في, في القرآن في هذا الموضع في الموضع البر بالوالدين وهو قول إلي المصير يعني تذكر من المرجع إلى الله وأمامك المصوص كثيرة أورث المصنف جملة منها هنا في عقوبة العام فالعقوب لا يذهب ويضيع بل أمامك إنسان عقوبة وعقوبة معجلة في الدنيا وعقوبة معجلة يوم القيامة لا يدخل جنة العام سيأتي معنا ويأتي مع المصوص تذكر أمر ماضي وتذكر أمر مستقبل فهذا التذكر العظيم هو الذي حقيقة يعني في علاج للعقوق الذي يقع ولنقص البر الذي يقع أن يتذكر هذين الأمريك وصينا الإنسان بوالدين حملة أمه وهنا على وهن مفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير بقوله حملة وهنا على وهن مفصاله في عامين هذا تذكر الماضي والجميل السابق والإحسان المتقدم من فهذا يعين على البر وأيضا أمر يتعلق بالمستقبل تذكر أن المصير إلى الله والمرجع إلى الله وأنه سيحاسبك على هذه الأمور التي قدمها قدمتها أمرت بالبر فلم تبر نهاك عن العقوق ووقعت بالعقوق والعساب سديد عندما يقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا ثم قال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 بدل هذه المرحله هي المحتفر غالب في باب الذل ويتميز وتظهر المعادن واصناء الناس عند هذا المقام وفي مثل هذا المحل فاذا وصل الى هذه المرحله اما يبلغن عنده بل اما يبلغن مع اما يبلغن عند لما يكون الاب سيط وشاب وتعامله مع ابنه في نشاطه وليس محتاجا للابن في مثل هذا المقام لا تظهر معالم البر والمحاجر إليه لأن الأب في نشاطه بقوةه وربما هو الذي يقدم الخدمات والمساعدات للابن لكن هنا المحق وموضع الاختبار عندما يبلغن عندك الكبر أحدهم وكثير من الناس يسقط في هذا الامتحان كثير من الناس يسقط في هذا الامتحان وكثير منهم يمل بسرعة ويتضجر من حاجة التي يحتاجها والدي في كبرة أنسي هذا المتضجر أنه إن كتب الله له الحياة وأمد الله له في العمر سيكون مثلهما وسيكون بحاجة شديدة مثلهما كما أنه الآن في نشاطهما أيضا يوم من الأيام كان في نشاطهما وقوتهما بل منه أقوى لكن هذه سنة الله الماضية في خلقه فأنت الآن ستكون يوم من الأيام مثلهما في فالتبع ستكون المجد الله في عمرك ستكون طاعب في لن يبقى لك الشباب ثم جعل من بعد قوة الضعفة وشيبة هذا الذي سيكون إن كتبت لك حياة ستكون ضعيفة و و وتكون محتاجا لرعاية الأولاد والأبناء وال... فيصل هذا المحك والاختبار هنا ليس في حال نشاط الأبوي الاختبار هنا فيما ذكر الله بقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا كثير من الناس هنا يسقط وتظهر منها أمارات العقوق وعلاماتها يسقط هنا ولهذا جاء التأكيد على مرحلة الكبر على مرحلة الكبر والتنبيه عليه من رب العالمين وخالق القبض أجمعين تبارك وتعالى قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهم أفن لماذا؟ لأن حالة الكبر وضعف الكبير ووهنة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 الذي يسقط فيه يركي بوالديه في دار العجزة يركي بوالديه في دار العجزة ويتخلص منهما في أي طريقة وبعضهم يضع والديه في دار العجزة ولا يأتي يعني لقيتنا في بعض دور العجزة من أبناؤه وهم يمسون وأحياه ومشطاء و... وعندما أموال لهم عشر أو خمسطع سنة ما رأوا والده وربما يموت ما يزوح عنه ويدفل ما... ولك أنه كان أبا لهم ولك كانت أما ما هذا فهذا عرضة لعقوبة سديدة في الدنيا يراها أنثال هؤلاء وعقوبة سديدة يوم القيامة عندما يقول الله إلي المصير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 اللسان يعني يتنهذ من الصجر من الضجر الذي فيه فيخرج هذا الضجر تأكفا من من ثلث فعند مطالبة أو مطالبتين أو عرض حاجة معينة وقد تكون الحاجة لمصلحة فلقلة بعاية لهذا المقام يخرج هذه الكلمة فيقول اف فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وانظر رصية الله سبحانه وتعالى العظيمة بالوالدين انظر وصية الله العظيمة بالوالدين رب العالمين يقول فلا تقل لهما اف يعني اياك والتململ والتغجر واخراج من هذه الكلمات فاذا كانت اف فالتي هي آآ آآ آآ اخراج هذا الصوت من الهواء على وجه التمنلمل والتغجر ينهى الله عنه فكيف هو عياذ بالله بسبب الوالدين فكيف بسبب الوالدين فكيف بمجابهتهم بالستم واللعن والسئة ما يتعلق بهذه يسب والديه ابتداء يبادعهما بالسب واللعن او الكلمات البديئة او الانفاضة السيئة والعياذ بالله قال فلا تقل اف ولا تنهرهما النهر هو الزجل رفع الصوت والتعالي عليهم والتعالي منعوهما من فعل شيء بصوت وب... حتى ولو كان يريد أن ينهاهما عن منكر ما لا يجوز لها أن يرفع الصوت عليهما الله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ما قال تعقهما قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ما أوفا حتى ولو بلغ هذا المبلغ قال وصاحبهم والدنيا معه ما قال عقبهم فكيف بالأبوين المسلمين الصالحين المستقيمين الذين قدم لابن الخير الكدير والإحسان والجميل قال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولم يحدد فهذا يشمل كل كلمة حلوة وكل لفظة عذة وكل عبارة طيبة تقدمها للوالدين وبعض الناس يكون موفق في انتقاء طائب الكلام مع أصحابه يأتي عند زميله الذي لم يقدم له من المعروف في شيء إذا أراد أن بشيء يا أخي الكريم من فضلك ممكن تتكرم عليه بكذا بصوت هادي وعبارة ماضية وبأدب جم ثم يدخل البيت ويأتي بوجه آخر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 لا اعرف من اسوء الناس خلقا لان هذا الكلام من كبير وهذه المعامله الطيبه وهذا الخلق الطيب حق الناس بالوالدين من احق الناس بحسن صحابتي قال امك هذه كلمه ما بغيت اتوقع من احق الناس بحسن صحابتي قال امك يعني كل هذا ال...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 و ولا يحسن أن يترفع ورأسا من مجرد ما يريد شيء أعطوني كلام هذه الكلمة ما يقول هذه السمينة يقدم قبلها بأربع خمس ست كلمات من التلطف حتى يصل إلى, إلى هذه الحاجة الوالدان أحق بهذا الوالدة هي الأحق لأن أن تقول لها يا أم الكريمة يا والدتي وأبانك وأختك وأخاك وأذنك أذنك ورغي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينفل الجنة أعابكم ولا مجميعهم ولا رؤمنوا بحمدهم ولا مؤمنوا بسدهم قال عبدالقاء ابن عبدالله من الله تعالى يومان جاء العراضين فقال يأرسل الله من ربائه قال بشرات بالله قال ثم ماذا؟ قَالَتُمَّ عُسُّوَفُ الْوَالِدِينَ قَالَتُمَّ مَنَدَتُ وَعَلَتُمَّ لِأْمِنُوا الظَّمُّوَنْ مَسْلِ نعم هذه النصوص والأدلة ساقى المصنف رحمه الله من كتاب الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مقام الوالدين وما لهما من الحق العظيم والواجب الكبير من الأبناء تجاههما وحقيقة من الآية التي صدر المصنذ ذكرها في هذه الترجمة أو في كلامه على هذه الكبيرة آية عظيمة جدا ومن الأمور التي ينبع عليها أهل العلم والمفيدة في هذا الباب مداوات النفس في القرآن مداوات النفس في القرآن بمعنى أن, أن الإنسان ينظر إلى جوانب الخلل التي عند، فيه فيه والنفس ويداوي نفسه بالآيات فمثلا من كان عنده عقوق أو تقصير يداوي نفسه بهذه الآية بأن يقرأها ويكذر التدبر لها والتأمل في معانيها ودلالاتها ويستعين بكتب التفسير وأقوال أهل العلم حتى يا يا يتتحقق له هدايه القران الذي قال الله سبحانه وتعالى عنها اذ هذا القرآن يهدي للذين هي اقوى ان هذا قرانا يهدي التي اقوى وهدايه القران تتلى بتدبره افلا تتدبرون القران ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا افلا تذكرون القران ام على قلوب اقفالها افلم يتدبروا القول فهداية القرآن تطلب بتدبرا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكروا الألبان فما يكفي الإنسان أنه يمر عليها مرورا دون أن يتأمل ودون أن يتدبر دون أن يتبكر في المعاني والدللات فحقيقة من هذه الآية لما تقف عندها مرة ومرتين وثلاث وأربع وتراجع كتب التفسير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 وطريقة التعالج والشماء وطلب الشماء بالقرآن لأن يتدبر ويتفكر ويتأمل ويعرض الإنسان نفسه وحاله موقعه ما ما هو موقع من هذه الآية وتنظر معاملته فإذا كانت الأمور حسنة وطيبة تحمد الله وتزيد وإذا كان هناك تقصير فأمامك الفرصة المفتوحة والمناسبة السالحة وقال نعم قال وقال وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كما والصالحين إلا أن يحفق والديه قال أنت ذنبك يا ربعة العزيز من أبيب التوتى قال أنت ذنبك أن أبيب التوتى المنفوعة ونفتلوا من أخيه هواه من أماشيان إلى يوم الكيامة إلا أعفق الوالديه فإن أمو العجل بصالح بيه فقال النبي الله عليه وسلم لا يغذي والده و لا يغذي ولده والده إلا أن يحتفوا مكلوك من يسترينه في اعتقا و صلى الله عليه وسلم ليستعد الحسن قال لعلى الله العقل والديه وقال عليه الصلاة والسلام أن خالتوا في منزلتهم صحاها وعنهم يبعيون الذكر إن الله أعز وجد قال يا موسى احفر والديك فإنكم من وفر والديك مددت في عمره وكفت لك ولدني عمره ومن عفر والديك فصفت عمره وكفت لك ولدني وقال الثالث والذين شهد يديك إن الله لا يعذيه في حينة للعزب لذلك لدعاقه ويعد الى له العناد وان الله لا ينسى في امور عبده اذا كان لا بر الوالدين ليسيرك في كل المسيرات وقال ابو مسكين ابي حمير قراسه التورات ان يضل ابا كلها النصوص هذا الباب العظيم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 الا ونبياكم باكبر الكبائر قلنا بلا يا رسول الله قال اشراك بالله وعقوق الوالدين فهذا نظير ما جاء في, في, في القران قرن حق الوالدين بحق سبحانه وتعالى ايضا نظير ذلك الحديث الذي يليه قال عليه الصلاه والسلام رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالد فالوالد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 فيها الترهيب والترهيب الترهيب بالعقوبات الشديدة المعجلة والمعجلة للعام والترهيب بذكر الثواب العظيم في الدنيا والآخرة لمن بر بوالدين قال الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأحفظ وإن شئت فضيع يعني إن شئت هذا الباب وإن شئت ضيعها الأمر بيدك الآن ما دمت في دار العمل. ما دمت في دار ودار العمل الأمر بيدك وقد تبقى في،, نعم، قد تبقى في دار العمل ويفوتك حقا ونصيبا من هذا الباب بل يفوتك الحق الأوفر والنصيب الأكبر إذا فقد توالدين وكثير ما يقع الندم هنا على التفريض بدون فائدة قال وعنه صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات هذا, هذا اللغب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تبت عنه بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام للرجل قال هل لك أم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها فزمها فإن الجنة تحت رجليها وهذا من ما يكون في حق الأم وما لها من واجب من برل وإحسان من, من, الـ من, الـ من الأبناء وأيضا يشهد هذا المعنى الحديث المتقدم الوالد أرصد أبواب الجنة ثم أورد الحديث في, في الرجل الذي استالم النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه فقال أحين والدات قال نعم قال ففيهما فجاهد وهذا فيه أنه اشترط في الجهاد الكفاعي وليس العيني أن يستأذن الأبوي ولا يخرج إلا بإذنهما قال ففيهما فجاهد آآ آآ آآ ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك وأدناك يعني هذا رعاية آآ آآ الحقوق وقدم لحق الأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ ولاحظ هنا تقديم الأخت على الأخ لأن المرأة أضعف وهي أحوج ولهذا قدمت على الأخ في الحديث المرأة الضعيفة وهي أحوج من الرجل ولهذا قدمت الأخت على الأخ قال وأدناك أدناك يعني تراعي حقوق القرابة بحسب الأدنى فالأدنى والأقرى فالأقرى ومثل هذا الحديث الآخر الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحقه لعط παحق الناس بحسن صحابته طيد المعاملة قال أيضا قال أمك ثم من قال أمك قال ثم من قال, قال, قال, قال, قال, قال, قال أبو وهو الحديث الآخر الذي قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمه أمك قال ثم من قال أم أمك قال ثم من قال أمك قال ثم أباه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 الوالدان فأورد هذه النصوص وبدأها بحديث من أحق الناس بحصن صحابتي أو حديث من أبر قال أمك يا إلى آخره ثم أورد هذا الحديث قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مذمن خمر ولا مؤمن بالسحر ومعنى عاقل أي عاقل لوالدين وعرفنا معنى العقل في اللغة إن القطع والشرق وأن من أهدر حقوق الوالدين وأضاعها التي أمرها الله تبارك وتعالى بها ثم ثابت من شق وقضع هذا الحق ولهذا سمي من يضيع حقوق الوالدين سمي عاقل في نصوص الشريعة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 ربما يوم من الأيام يعطيه شخصا كأس ماء ثم كل ما قابل يقول تذكر كأس الماء الذي يعطيتك أيام اليوم لكلاني كنت عطشان عطى الشغيل وقدمت بك الماء وإذا قابل مرة ثانية وثالثة ورابعة يمن عليه بما أعطى حتى أن من أعطي يتمنى في نفسه أنه ما حرفه ولا رآه ولا أخذ منه ويكره ويقضى البغ الشديد فهذا المنان هو الذي يمن بالعطية يعطي و... و... ويمون ولا يزال يؤذي من عطاه ب... ب... بما عطاه و... وربما يعطيه شيئا و... ويمون عليه ويطالب بأشياء وكل مرة يطالب بشيء ويقول هل أنت نسيت اليوم الفلاني ونسيت الموقف الفلاني فلا يزال, يزال يمن عليه ب... ب... ب... بعطيته فهذا المراد بالمنان الذي لا يعطي الشيء إلا مئمة يمكن على من أعطاه ويؤذيه بهذه العطية قال لا يدخل الجنة منان وهذا فيه وعيد شديد وذلالة على أنه من الكبار وقد عرفنا في ظابط الكبيرة أن من ضوابطها أن يقال عن فاعله لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحتها أو الوعيد عليها بالنار فهذا كل من العلامات التي تلعب بها الكبيرة قال وَلَا مُذْمِنُ خَمْرٍ أي المداوم على سربها وتعاطيها وليس هذا خاص بالخمر بعينها بل كل مسكر فمُذْمِن المسكرات والمخدرات الأمر فيه مثل ما جاء في الحديث قال ولا مؤمن بِسِحْرٍ مؤمن به أي مصدر قد عرفنا أن التصديق بالسخري كفر بالله سبحانه وتعالى لأن الساحر لا يكون إلا كاثر ولا يؤمن به ويصدق به إلا كاثر مثله ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عربيا قال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله قال ثم ماذا؟ قال ثم حقوق الوالدين قال ثم ماذا؟ قال ثم اليمين الغموس آآ آآ قوله آآ الإشراك آآ بالله ثم حقوق الوالدين هذا فيه ما سبق قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى وقرن عقوقهما بالإشراك بذل سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على أن العقوق إثم عظيم ودمب خطير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 وإنما يحلف كذبا وجوع وجورا بالله سبحانه وتعالى أن هذا له هو كاذب فهذه يا يمين غموس وقيل إنها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها بالنار ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر وهذا بما معنى بمعنى ما سبق وأب avez ذكر التكديب بالقدر والتكديب بالقدر كفر بالله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد يعني لا ينتظر التوحيد ولا يستقيم التوحيد ولا يستقيم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر قالل أنه القدر نظام التوحيد فمن آمن بالله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 أولى لكن المحقق نبه وهنا أشار إلى أن الحديث رواهب الحبان والبزار قال إلا أنه وليس بالحديث قوله إلا أن يعقى والدي فالمرجم الأخرى مراجعة المصادر الأخرى التي فيها تخريج لهذا الحديث وهل لهذه اللفظة وجود أولى ثم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز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 يعجل للعرض عقوبة إما بأبلاء لعقونا أو بعقوبات أخرى تجري عليه جزاء لعقوقه لوالده ثم قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وهذا فيه أن الإبن مهما قدم من البرء لا يدرك بعض جميل الوالدين ومن الذي يدرك جميل الحمل وشدة الوضع وفترة الرضاعة يعني, يعني هذه المدة قرابة الثلاث سنوات تسعة أشهر حمل وسنتان في الرضاعة هذه الفترة بالذات من الذي يدركها مهما قدم من الجميل والإحسان. والأم كانت تعاني المعاناة الشديدة الأم تعاني المعاناة الشديدة مع الولد في هذه الفترة وهي تتمنى صحتها وعافيتها وأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة وبعض من يحصل من فعلا بر الوالدين من الكبر ويعاني من الأتعاب التي يقاها في في الإحسان إليهما وهو ربما في قرارة نفسه يتمنى أمرا آخر لم يكن قائمة في قلب أمه لما كانت ترعاه وتكرمه وتحسن إليه وترعى حقه ومن يقرأ بالكتب وأيضا ما يأتي فيها من أخبار فيما يتعلق بالبر وأخبار فيما يتعلق بالعقوق في التاريخ من النماذج والسواهد الكثيرا التي تدل على هذه المعاني والحقائق المشار إليها هنا ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيشتري يعني مهما قدم من البر والإحسان ما يستطيع أن يدرك حق الوالدين إلا أن يشتريه يجده مملوكا رقيقا فيعفقه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 على وجه الاستيناس اثر واهب بالمنبه وكأب الاثر الاخير آه آه آه ال الذي ختم به هذه الترجمة ونسر الله عز وجل ان يعيدنا عن, الب عن البن وان يعيدنا من الحقوب وان يهدينا سواء السبيل وان يجفي والدينا عنا خير الجزاء وان يرحمهما كما ربيانا صغيرا ما. قال الكبير السابعة حسن ذلك قال الله تعالى لحظة ما أدري أخوان المواصلة إلى الساعة الثامنة هيها مشقة عليكم ولا الله ما أدري أنا أحسن أنكم تستدفلوني ولا لأن أيضا أنا بلغني إن البعض أم والبعض يعني في الدرس غلبها النوم والبعض نام و... فما أدري أنا أكون بهذه الصفة أمامكم مسكل عليكم ما أحب ذلك وإلا لو... لو... لأن الكتاب كبير وأنا ودي أدعي منه في الأيام هذه فما أدري كان أصلا تذكيري أجل سماكم إلى التاسع لكن استقلت الأبر أكثر فزعلتها إلى الثامنة فالأمر إليكم تبغل إلى السابعة إلى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 يعني ما يقول في نفسه ان شاء الله اليوم الشيخ ينتهي الساعة سبع لا من البداية يدخل ومضب نفسه حتى في الليل ايضا يحرص على النوم المبكر لان في جلسه الى الساعة ثمان لكن ان جلسوا عند امل يمكن اليوم سبع يمكن ست ونص ربنا يكرمنا وينتهي الدرس بالسادس والنص فاذا اتفقنا ذاتي كلنا مهيئين للساعة الثامنة وأيضا ممكن كناحية نفسية نجعل الدرس للتاسعة وأنهيه للثامنة فتكون هذه أخط وقعا على يعني يكون الدرس للتاسعة ولكن إذا وصلت الثامنة أقول لكم يكفي اليوم الى, إلى فهذه يكون نفسيا جيدة لأخوان فما أدري نستمر إلى الثامنة أتصبرون ولا تنزعجون مندي ولا أكون ثقيم نستمر مع دور تفضل اذكر الايه السابعه لدى. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ان الله يصلح لكم اعمالكم يوم القيامه وان الله عليم بما تعملون ثم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 أما الذي استحوذ على المال فهو مال منحوق وأما الذي أخذ منه المال بغير حق فيبقى صريعة الفقر والحاجة والعوز فتكون الأموال مكدسة عند الأغنياء منحقة البركة وهو الفقر يشتد في المجتمع كأشد ما يكون الحاجة تظهر على الناس في أشد ما يكون وأموال هؤلاء الفقراء والمحتاجين مكنوزة ومجموعة عند الأغنية عن غير حاجة إليها بل هي منثوقة البركة منثوقة البركة يعني أموال طائلة عنده مجتمعة لا, لا, لا, لا, لا يستفيد منها ولا ينتفع بها وليس ببقائها عندها أي ثمر عليه لا, لا, لا في دينه ولا, ولا في دنياه التصوير ممنوع يعني. فلا لا لا لا في دينه ولا في دنياه فالمهم ان خطر من ابرع ما يكون ولهذا جاء الإسلام بتحريمه وجاء الاسلام بالبسطح والعفو والاحسان ومساعده الاخرين وان كان له عشره فنظر الى الى مراعاة الحقوق التعامل بالتأخي والمحبة معاني عظيمة جاء الإسلام بها وأما أكل البيبا فهذا أكل لأموال الناس بالباطل والضل والبغي والعدوان فجاءت بتحليم ووجاءت النصوص المحرمة للبيبا ببيان العقوبات الشديدة للمرام وهنا في الآية الأولى روسئ المرابي ببهب لانه محارب لله ورسوله قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله ومن كان بهذا الأمر يعني اذن له بحرب من الله ورسوله فاتنا فما شد خسارته في في دي في في دنياه واخراه فخاسر في الدنيا والاخره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 يكون البعث والنشوء والقيام لرب العالمين لا يقوم المرابي إلا على هذه الصفة التي ذكرها الله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يكون مثقل مترنحا وتقيلا في قيامه وقال بعضه للعلم لتقلي بطنه وانفلاء بطنه بالمال المحرم الذي ملأ بطنه به في حياته وجاء الحديث كل جسد قام على السحت فناه اولى به نعم وقال الرجال النار, النار هم فيها خالدون ان كان مستحيلا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 كما را بماهيه قد كان مستحلا ف القلود ف تحكمه الخلود في النار ابدا ابدا كان وان كان غير مستحل فيكون قوله تعالى قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها أخالدون أي ما لم يمنع مانع والتوحيد مانع من الفلود كما دلت على ذلك المنصص الاخرى ومنها قول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله فالتوحيد مانع من الفلود ما لم يكن الإنسان كافرا بالله ما لم يكن ناقضا لتوحيده فالتوحيد مانع من الخلود وهذه يعني فهم هذه النصوص يظهر بظم النصوص بعضها إلى بعض نصوص الوعيد ونصوص الوعد نعم قال النبي الله عليه وسلم اتذل مستخدم بالبال قال اطلعه يا رسول الله اتذلت بذلك مستخدم وقعت من نفسه وقعت من نفسه وقعت من نفسه وقعت وأكلوا لها وأنقلوا للمين المستولية ومستحفة وقالوا من الصناعات وغاية الهاتف هذا الحديث ذكرت لكم فيما سبق أنه سيتكرر معنا بحسب الكبار الكبير القادم أكل مال يتيم سيأتي معنا الحديث وعند قتل النفس وعند السعر وعند الشرك مرض فهو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 نوع من النفع الذي قصد به المصنف قارئ الكتاب يعني قرأته أولا ثم مرت عليك شواهد ولا يزال يتكرر معك ثم ياتيك في موضع من هذا الموضع أعاده لك بنفضه فهذا نوع يعني لعله قصد ذلك حتى يذكرك ويفبت الأمور السبعة التي مره معك بأول في, في اول الحديث وال من الحديث قوله فيه واكلوا الربا قال صلى الله عليه وسلم ان الله واهل بيته مكره هو مسلم والكلمه اللي بالسلام فاهي متكدسه استانه صدق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 به بها نحتاج الى بطون من من بطونه يعني نحتاج الى بطن مثل مثل مثل حتى يبدا باكل بالمال الذي عنده عنده اموال طائله ما احد لا احد منها حصلها من عنده فبطن صغير ما يمكن أن يأكل به كل ما ما عنده من اموال فهو سياكل شيئا قليلا وان لو كان يحتاج الى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 وإلا سواء الأكل به ولا بنى به ولا اشترى به دابة وإلا آخرة هذا كل من تناول قال آكل الربا وموكله أي معطيه وموكل الربا ومعطي الربا ملعون ليس الملعون المراضي وحده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 تبحث عن طريقة مشروعة صحيحة أما أن يعطي ثم تضيع مال على يديهم ويقول باتل الله هؤلاء المرابين لعنة الله على هؤلاء المرابين وينسى الحديث الحديث لعنى الله آكل الربا وموكلة وقال الآخذ والمعطي سواء لماذا المعطي لأنه لو لم يعطي لم يحصل فوالذي أعانى على الإثم وإلا لو تنع الناس من إعطاء المرابين ما حصل فإذا هم الذين أعانوهم وتعاولوا معهم على الإثم والعدوان فإذا هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له هنا أن النعن ليس خاصة بآكل الربا بل هو يشمل الآكل والموكل الذي هو المعطي يشمل الآخذ والمعطي يشمل من أخذ الربا ومن أعطى الربا كلهم يشملهم اللعن بل قال عليه الصلاة والسلام الآخذ والمعطي سواء لأن هذا الدبا عدوان رضل اشترك به اشترك به ذاك لحاجته لكثرة المال وهذا لحاجته لبعض المال فحاجة مشتركة جعلتهم يدخلان في هذا الكوب الكبير والذنب العظيم فهما في الإثم السواء وكل منهما جاء ملعونا إذن أكل الربا حرام وإعطاء الربا حرام وكل هذا من التعاون وليس هذا فقط بل جاء في زيادة للحديث وكما نبه المحقق في مسلم أيضا قال وساهديه وكاتبه وساهدي يعني من سهد من سهد على الربع مثل اثنان اخب ومعطي في ربع واتي الى شخص ثالث وقال عندنا معامل اشهد لنا عليها فقال اشهد وادل بسهادة ايضا هو يسمى له اللعن لان التعاون معهما على هذا الأمر يعني يسمى لها اللعن لأنه على المحظور وإلا لو أن لو أنه ذهبوا إلى الساد والثاني والثالث وقال ما نشهد على جوع ما نشهد على ربا ما نشهد على حرام يمكن يمتنعون ويمكن يمتنع أحدهما لأن وجد من يكفه ويمنعه هذا حرام كيف نشهد عليه هذا الظلم هذا ظلم كلما ذهبوا إلى واحد يمتنعه من الشهادة وهو والمرابي ما يريد ان يستحمله لا الا بشهود حتى يثبت ان فعلا له هذا المال فاذا امكن الناس من الشهاده لا يوجد هذا الربا في المال لان المرابي لا بد لا عند المراباه ان يكون هناك شهود يثبتون له وايضا يحتاجون الى كاتب يكتب فمن كتب لهما أيضا هو الشريك لهما في الإثم لأنه أعانهما على هذه المعاملة الربوية إذن هذا فيه معنى قوله ولا تعاون على الإثم والعدوان فآكل الربى ملعون وموكل الربى الذي هو معطيه ملعون والشاهد ثنين أو أكثر ملعونين والكاتب من يقوم بالكتابة أيضا ملعون فهذا كله أيضا يدلنا على خطورة الربا وسدة عقوبة صاحبه عند الله وأيضا عقوبة من يعين عليه وإن لم يرابي في نفسه ولكنه أعان على الربا أعان على هذا الإذن فله العقوبة الشديدة ربنا والسلام في تقربهم اذا هذا الحديث نبه المحقق على ان سنده ضعيف ولا اكل بها وموكل وكاتبه ثابت كما مر معنا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 الحكم وعرفوا حكم الله سبحانه وتعالى نعم الايه الثانيه اكل ثم ادرت هذه الكبيره اكل مال اليتيم قلبا اليتيم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 وورد في في اليتيم اجر عظيم جدا ففكاتل اليتيم والمحسن اليه ومن يرعاه ومن هذا له اجر عظيم وتواب له منزله عاليه ورفيعه الجنه لقاء هذا الاحسان وهذا صنف من الناس يوفقه الله تلا على بعض ينفق من امواله اموال طائله ليرعى بها رأفة ورحمة وإحسان وشفقة وقسم آخر والعيال بالله من الناس فيه شر وفيه فساد وفيه طمع وفيه شرف فيتعدى على مال اليتيم وانظروا إلى أقسام الناس وأحوالهم وطبقاتهم يعني من الناس من فيه من الشفقة والرحمة والإحسان من يخرج من ماله ومن ينفق من ماله الشيء الكثير رعاية للإيتام وشفقة ورغمه وقسم آخر قليل وفيه شرع وفيه اختصال بنيمية فيتعدى على مال اليتيم ويستغل جهل اليتيم بالمال وعدم علمه فيبدأ يأخذ منه وهذا الأخذ قد يكون قد يكون أخذا تدريجيا قد يكونوا أخذاً ثدريتياً لنعلى أن يأكل بالمعروف لأن آآ آآ آآ الأكل إذا, إذا كان بالمعروف فكما أيضاً سيأتي التنبيه على ذلك عند المصنف لا شيء فيه إذا كان يرعان ويأكل بالمال بالمعروف لأنه هو محتاج ولكنه جند نفسه لرعايه هذا اليتيم أو لاه رعايه هؤلاء الايتام وتنميه مالهم فلمه ان ياكل المعروف لمه ان ياكل باب المعروف فقد ياتيه الشيطان هنا في قضيه الاكل المعروف فيتاول لنفسه فيوسع دائره العيش ويوسع يوسع دائره المعروف ويبدا يعني ياكل ما من مالا اليتيم بسرعه دغيرا دغير حد وهو في نفسه متاولا ان هذا انه يأكل بالمعروف فهذا صلف و الناس وصد آخر لا هو اصلا فاسق ويأكل اموال الناس بالباطل واستغل حاجة هؤلاء وضعفهم وقلة علمهم صغرهم فاكل اموالهم بالباطل فجاءت الشريعة بحماية أموال الأيتان ورعايتها والتأكيد على حفظها و... و... وعدت الشريعة أكل مال يتيم كبيرة من الكبار عدت أكل مال يتيم كبيرة من الكبار يعني ليس ظلما صغيرا ولا ذنبا صغيرا وإنما هو ذنب من الذنوب الكبار ووصف بأنه موبق أي مهلك لصاحبه في الدنيا والآخر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات الموبقات وذكر منها أكل مال اليتيم وذكر منها أكل مال اليتيم ونصفع في الحديث على أنه من الموبقات يعني من الذنوب الكبيرة المهلكات ف والله جل على ذكر حقوبة أكلة أموال اليتام والظلم قال إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ عَمَّالِ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا وذنبه الذي اخترفه في الدنيا أكل وضعه في بطنه ظلماً يعني أدخل في بطنه ظلماً ما, لا يحل, له. ما لا يحل له وذكر آكل هنا لأنه الأقل لا أن الحكم متعلق به فقط سواء اخذ مال اليتيم اكل او اخذوا بالورق اضرا يعني لو ان انسان اخذ من اموال اليتامى شيئا ولا ياكل منه اكل من ماله الخاص وهذه الأممال استخدمها في مشاريع الخاصة وتنولها وأخذها لنفسي هو داخل في قوله تعالى إن الذين يأكلون أممالا أن يتامع ظلما لماذا ذكر الأكل؟ لا لأن العكم متعلق به مختص به ولكن ذكر الأكل لأنه هو الغالب هو الغالب في وجوه الانتفاع المال الغالب بالأكل إن الذين يأكلون أموال يتام ظلما إنما يأكلون في بطونه النار وسيصلون سعيرا الذنب أكل والعقوبة أكل يأكل نار ويصل سعيرا في بطنه فتتأجج يوم القيامة هذه عقوبته عند الله إنما يأكلون في بطونه النار وسيصلون سعيرا قال تعالى وَلَا تَقْرَبُ مَالَ يَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنُ قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا باللتيه أحسن يعني إذا أكل من أو أخذ منه يأخذ منه في حدود المعروف وفي حدود الحاجة لأنه يبتز مالها أو يأخذ مالها أو يتعدى على ماله وإنما يأخذ في حدود حاجة ما دام أنه جند نفسه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 ما قال لا تأكل قال لا تقرأ ما قال لا تأكل أو لا تأخذ وإنما قال لا تقرأ وهذا إضافة إلى ما فيه من النهي عن الأكل والأخذ فيه نهي عن القربان بمعنى كن بعيدا عن هذا الحما لأن من حام حول الحما ينشف أن يرتع فيه. فقوله ولا تقرب هنا وأيضا قولة الآية التي قبلها ولا تقرب الزنا بسرة الإسراء نهي عن الأمر ونهي عن قربانه وعن كل وسيلة تفضي بالإنسان إليه قال ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده أوه بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال عليه الصلاة والسلام اتنقوا السبعة افتقات وذكروا منها مال اليتيم وهذا الحديث كما قدمت يتكرر والشاهد منه هنا قوله أكل مال اليتيم حيث, حيث عدى النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر نعم كل اليتيم كانت كبيرة أكل من معروض في ثلاث أسعالين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 وارث الحديد كل جسد قام على سرق النار اولاده فاذا زاد معروف وتمادى في اكل مال اليتيم صار عرضه لهذه العقوبه عرضه لهذا الوعيد الذي مر معنا في النصوص و 12 و 12 12 12. هذا حقيقه ضابط جميل جدا ل... ل... لنعرف فيه المعروف في هذا الباب يعني لو أن الإنسان أراد أن, أن يرعى ما يتيم شخص فقير ومحتاج وأراد أن يرعى ما لا يتيم وأن يتكثل برعايته بحيث أنه يأخذ من باله بالمعروف فكيف يضبط المعروف لو... لو لو ذهب إلى شخص من المعروفين بالامتزاز اكل الاموال بالبعض وعدم الورع وعدم وقال ما المعروف لو استشار مثل هذا قال ما هو المعروف في اكل مال اليتيم ماذا سيقول له إذا, اذا ذهب الى مثل هذا الشخص المعروف بالابتزاز لكن يمكن يقول لك فرصتك اللي ما تضيع اللي ما بعدها فرصه ولا تضيعها ضيعتها فلك احمق هذه فرصتك الان من يركب مثل هذه القصة ما دام أنت الآن ستخدم وسترعى مالك خذ من مالك لأنك أنت الآن ستتعب وتضيع منك أوقات ويبدأ يدخل بها ما أشياء هي من ما ما ما ما ما ما ما من الشيطان شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرة الغرورة هذا, هذا, هذا, هذا شان دعاة الباطل ولهذا نهل هذه النموة ما يستشعر فيها إلا مثل ما قال الذهب الآن أعطانا ظابط جهاد الباق قال والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة الخاليلة من الأغراض الخبيثة أما من عنده أغراض خبيثة في الأممال وفي الابتزاز وعدم مراعاة حرمة المال من هذا لا يستشار لأنه لو, لو, لو استشار سينفق في مشورته بما عنده وكل إله بالذي به ينضع فالذي ينضع به هو خبث عنده واعتاد عليه فالذي سينضع به توجيهه ومشورته وما عنده ولهذا الخبيث أو الذي عنده رابط خبيثة ما يستشار وإنما يستشار أهل الصلاة وأهل التقى وأهل الذين يوجهون الوجهة الحسنة ويدلونه على المعروف الذي يمكن أن يأخذ في حدوده